مع الدعاء اللهم إنا عبدك. اللهم إنا عبدك. اللهم فلا تمنع عنا بدنوبنا ويليه تسجيل خارجي من صلاة القيام بمسجد الراشد لسورتي الحاق خذوه فغلوه خذوه فغلوه أعوذوه فظلوه والآن نترككم في رحاب تلك الذكريات الرمضانية والليالي القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم